الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسر الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن نبارك لنا في الأقوال والأعمال إناه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة تعتبر امتدادا لدراستنا في السيرة العطرة ونحن الآن في بداية خلافة أبي بكر رضي الله عنه حينما وقف موقفا صلبا أمام المرتدين. ومر بنا ما حصل لطليحة ابن خويلد العسدي وما حصل أيضا لمالك ابن نويره وما حصل أيضا لمسيلمة الكذاب ومر بنا في الأسبوع الماضي ما حصل لأهل البحرين حينما بعث لهم رضي الله عنه وأرضاه بعث لهم العلاء ابن الحضرمي وقد وجد كرامات عديدة في مسيرة العلاء بن الحضرمي ومر بنا شيئا منها حينما توسطوا في الدهناء نفرة الإبل وعليها الماء وعليها الغذاء وهم في أرض مهلك فأيقنوا في الهلاك وكان ذلك ليلة إلا أن العلاء هدأ من روعهم وطمأنهم وقال ألستم خرجتم للجهاد في سبيل الله ولقتال المرتدين ولنصرة الدين ولرفع راية العقيدة والله لن يخذ لكم المولى سبحانه وتعالى فبقوا في تلك الليلة وهم في شدة عظيمة وفي كرب هائل فصلوا الفجر وقالوا إذا طلعت الشمس سرعان ما تحتمي ثم بعد ذلك يكون الهلاك وبعد أن طلعت الشمس وعمت إذا بالعبل تأتي من كل جانب تأتي من كل جانب ووجدوا أو شربوا وارتووا وروت الابل حينما وجدوا الماء قريبا منهم هذه مسألة أو حالة الحالة الثانية حينما احتمى أهل الجزر في جزرهم، وليس مع المسلمين سفن ولا بواخر. فدعوا الله عز وجل، ثم ركبوا ما معهم من خيل وما معهم من أبل، فسارت في الماء كأنما تسير في الرمل. حتى دهموا أهل البلد ورفع الله رايته وأعز جنده. وقمع أهل الردة والظلال والكفر والطغياب براءتنا في هذه الليلة فيما يتعلق بقتال المرخدين من أهل دبا ودبا تسمى سابقا عمان أو ساح العمان يعني كان في السابق اسمها عمان أو تسمى ساح العمان أما دبا الآن فهي في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة قريبة من بلد اسمها قور فكان وكلبة وإمارة الفجيرة هؤلاء أسلموا وعاهد النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام واستمروا على ذلك فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام شحوا بالاموال ولم يؤتوا الزكاة وبدأوا ينشدون أو يرجزون يقولون لقد أتانا خبر ردي أمسك قريش كلها نبي يقولون بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام انتهوا الأنبي يمسك فلما دعاهم أبو بكر رضي الله عنه إلى الاستمرار وإلى التبات على الحق وإلى الصمود على العقيدة قالوا هذا لا يكون من إلا من نبي لقد أتانا خبر ردي خمسة قريش كلها نبي ظلم لعمر الله عبقري يقول هذا الظلم وقال سلفهم من أهل البلاد الأخرى كنا نعطي المال لرسول الله أما الآن كيف نعطي المال لابن أبي قحام ومر بنا قول من قال من المرتدين الآن كنا نعطيها لرسول الله ثم يطالب بها أبو بكر وغدا يطالب بكر بما كنا نعطيه لأبي هذا لا يكون بحال من الله حاول الأخيار أن يثنوا عزمهم وأن يردوهم عن غيهم وكان فيهم الداعية عيين ابن محصن فعيين هذا من أهل دبا من منها تلك البلاد دعاه. إلى الثبات على الخير وإلى الثبات على الإسلام وإلى الصمود على العقيدة إلا أنهم بايعوا رجلا أو حكموا رجلا يقال له لقيض ابن مالك لقيض ابن مالك وأعلنوا ردتهم وأرسل إليهم أبو بكر رضي الله عنه عكريم ابن عبي جحن وأرسل الطلائع والتقت بالطلائع من ممن ما لقيط ابن مالك وتقاتل الفريقان وانتصر أهل الإسلام وانقمع أهل الردة ثم صاروا وتوغلوا في البلاد حتى طوقوا دغا وقتا طويلا وطلبوا الاستسلام فقالوا لا مانع أي قال المسلمون لا مانع من قبول استسلامكم بشرط أن تشهدوا أننا على الحق وأنتم على الباطل وأن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار وأن ما أخذناه منكم لنا وما أخذته منا يعاد. ووجد أولئك أنهم أنهم ملزمون بهذا الأمر ف. أعلنوا موافقتهم عليه وقتل منهم مئة من زعمائهم وأشرافهم ثم أرسل البقيه إلى أبي بكر رضي الله عنه ومنهم ثلاثمائة رجل وأربعمائة من النساء والأطفال وأراد أبو بكر رضي الله عنه قتلهم إلا أن عمر أشار عليه بإبقائه فبقوا حتى توحي أبو بكر رضي الله عنه فأطلق عمر صراحهم ثم ساروا إلى البصرة واستوطنوها وهكذا أيها الأخباب انتصرت راية الله وانتصر جند الله إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا قد يحصل من الظلمة ما يحصل وقد يحصل من الغشاوة ما يحصل إلا أن النهاية هي النصر لجند الله رغم كيد المعتدين ورغم أنفق نوف الظلمة والمتطاولين على الله وعلى شرعه الناكصين عن دينه الفارين عن الطريق السوي نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابي أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ردة أهل دبا وأسد عمان وأسد عمان, عمان. دبا قلنا إنها لعب بلد معروفة وأقرب بلد إليها نقول قرفة كان والكلبة والفجيرة من مدن دولة وهي مدينة علاء. جبا مدينة طائمة نعم وذلك أنهم قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام مسلمين مسلم. فبعث وعين لهم عيين ابن محصن البارقي العزدي وهو من أهل البلد عينه عليهم على وظيفة هذه الوظيفة يأخذ الزكاة من الأغنية ويعطيها الفقراء. كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاهد إن فاعلهم بأن الله افترع عليهم صدقة تأخذ من أغنياء فترد على فقراء. فعُيّنا ابن محسن ال الفزاري العزي عينه النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقات. يأخذها من الأغنياء ويردها على الفقراء. نعم. وذلك أنهم قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام مسلمين فبعث إليهم مصدقا يقابله. حذيفة ابن محسن البارقي ثم الأزدي من أهل دباء وأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم ففعل ذلك, ففعل ذلك يعني نفذ حذيفة ابن محسن البارقي الفزاري وهو من أهل البلد يعني ما طلب منه النبي أن يبعث له لاجل أن يسح لكن تؤخذ من هذا وتلطى لجاره تؤخذ من هذا وتلطى لقريبه تعلمهم لأن الله اقترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائه فعويين ابن محسن رجل صحابي جليل وتقم لم يطلب منه أن يجل الأموال ويجمعها وبعدين يرسلها للمدينة لا خذ من هؤلاء واعط هؤلاء خذ من الأغنية واعط الفقراء من عنده أربعين من الغنم خذ منه شاة. من عنده هو ثلاثين من البقر خذ منه تبيعة. من عنده هو خمس من الأبل خذ منه ش خذ منه شاة. مهك. أعلم هو بما يجب. خذ من الأغنية وأعط الفقراء. لكن بعد وقاة النبي عليه الصلاة والسلام شحوا الشيطان سول لهم وعملا لهم. قالوا نحن أصحاب. الأموال نأخذها ونعطيها جيرانكم، أقاربكم، أهلكم، من تربطكم بهم علاقة من الغني بالفقير؟ قالوا لا هذه أموالنا ونحن متصرف بها. نعم. فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الصدقة ورتد. منعوا الصدقة؟ قالوا لا زكاة ماذا؟ أي شيء يطلب خير. كنا بايعنا رسول الله وآمنا برسول الله والرسول مات خلاص لقد أتانا خضر ردي خمسة قريش كلها نبي يعني كل ما يموت واحد جثاني لا رسوله خلاص سلطين لما سمع أبو بكر هذا الكلام غضب وعرسل إليهم عكرمة بن نبي جه وعكرمة كان قد صار إلى مسيلمة بالإمامة لكنه نغزم وأمره النبي أن يذهب إلى عمان، أن يذهب إلى دبا وأمره بأن يشدد عليهم فعلى أثر ما حصل له من عدم نصر في اليمامة الرجل يعني قوى عزمه وشجعه على الاستماد في سبيل الله عز وجل نصرة لدينه ورفعا لرايته وانتصارا لأهل الإيمان. نعم. فلما فلما توفر رسول الله عليه الصلاة والسلام منعوا الصدقة وارتدوا. لا نعوض صدقة عندنا أيها الأحباب صدقة واجبة وصدقة مستحبة. فمن منع الصدقة الواجبة يقاتل كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه بمجمع من الصحابة ولم ينكر عليه منكر. لكن من منع الصدقة المستحبة فإنه يرشد, يرشد ينصح يذكر يوعظ ولا يقاتل صدقة مستحبة لكن صدقة واجبة وهي الزكاة لأن الله سبحانه وتعالى قال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى فيها جباههم وجلودهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذو ما كنتم تكنزون نعم فدعاهم حذيفة إلى التوبة فدعاهم فدعاهم حذيفة إلى التوبة نعم. فدعاهم يا بني الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتاة فدعاهم حذيفة فدعاهم حذيفة إلى التوبة نعم فأبوا وجعلوا, يرتجلون. وجعلوا يرتجزون من الرجس يعني من باب السخرية من باب الاستهزاء من باب التحكم لقد اتنا خبر وديه امساد قريش كلها نبيه وهم يتصورون يقول ماذا من النبي ما خلاص انتهنا نعم فعبه وجعله يرتجز يرتجلون يرتجزون من الرجز من الرجس نعم لقد اتنا الصحابة وهم يحترون الخندق يرتجزون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا نعم لقد أتانا خبر رديء أمسد قريش كلها نبي ؟ نعم. لقد أتانا خبر نعم. لقد أتانا خبر رديء أمسد قريش كلها نبي ؟ ظلم لعمر الله أبقري ؟ نعم. فكل ظلم لا يضاهى لا يماثل ظلم شديد ظلم لعمر الله أبقري يعني كل واحد يدين له. ومر بنا مقالة من سبق قالوا له نعطيها لرسول الله الآن قال فيها أبو بكر هكرا يأتينا بكر يقول أعطونه اللي كنت تعطونه لأبي نعم فكذب حذيفة إلى أبي بكر بأمرهم يخبره بأن أهل دبا أبوا وأنهم يرتجزون بهذه الأراجيز فغضب ربي الله عنه غضبا شديدا وأمره أن يأمر كريمة أن يذهب إليهم ليؤدبهم. نعم. فكتب حذيفة إلى أبي بكر بأمرهم فغتاد أيضا شديدا نعم إغتاد أيضا شديدة. منع الزكاة. وهم جاء قد جاءوا واجاؤوا وأسلموا وأنابوا وبايعوا. وبعث معهم النبي عليه الصلاة والسلام من يسعى لبراءة ذمته يأخذ صدقة الواجبة من الغني ويعطيها للفقير. وبعدين الآن يقولون عذانا خبر الردي قريش كلها نبي في الكلام عذ. نعم. وقال من لهؤلاء ويل لهم. من لهؤلاء ويل لهم. يعني توعد. نعم. ثم بعث إليهم إكرمة بن أبي جهل هو قائد من قوات الإسلام البارزين وقد حصل له عد هزيمة في عرض يمامة وأراد أن. يعني أن يمحو أثر الهزيمة بانتصاره على المرتدين في عمان ودبا وما حولها نعم ثم بعث إليهم عكرمة بن أبي جهل وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد استعمله على سفر بني عامر بن سع سعة يعني يأخذ الصدقات نعم فلما بلغت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انحاز إلى تبال في ذراس من العرب نعم إن حاز إلى تبالة في مناس من العرب ثبتوا على الإسلام وكان مقيما بتبالة في أرض كعب بن ربيعة، فجاءه كتاب أبي بكر سر بمن معك سر بمن سب لك من المسلمين إلى أهل درعا ولا معروفة نعم سر بمن مع سر بمن مع سر ب سب لك يعني من معك ومن الجند الذين معك سر في من قبلك من المسلمين الى اهل دبا فسار عكرمة في نحو الفين من المسلمين نعم. وكان رأس اهل لقيث لقيته مالك الازدي نعم. فلما بلغه مسير عكرمة بعث الف رجل من الازدي يلقونه يعني قابلونه في الطريق وبلغ عكرمة هذا اللي بعث الالف مالك لقيث ابن مالك الازدي وهو رأس المرتدين نعم. وبلغ ما أنهم جموع كثيرة، فبعث فبعث طليعة. طليعة يعني من يستطيع الخبر وأن ومن يأتيه بأخبارهم، وكيف التعامل معهم، وكم عددهم، وما هي قوتهم؟ نعم. فبعث طليعة، وكان لعدو أيضا طليعة. فبعث فبعث طليعة. نعم. وكان للعدو لعدو وكان للعدو وكان للعدو أيضاً, أيضا طليعة يعني لقيط بن مالك أرسل من يستطلع و <تصفيق> عكريمة بن أبي جال أرسل من يستطلع فتقابلت الطليعتان وتقاتلتا وانتصر جند عكريمة ابن أبي جال نعم وكان للعدو أيضا طليعة فالتقدت فالتقت الطليعتان طليعة من عال الردة بعثهم لقيط بن مالك العزي وطليعة لجند الله بعثهم اكرمة ابن عبي جاسر فالتقت الطليعتان فتناوشوا ساعة تناوشوا يعني علي بالسيوح نعم فالتقت الطليعتان فتناوشوا ساعة ثم انكشف أصحاب لقيض انكشفوا اندحاروا انهزموا بان الخلل فيهم بان الضعف في صفوفهم نعم وقتل منهم نحو مئة رجل قتل منهم مئة رجل نعم وبعث أصحاب عكرمة فارسا يخبروا فارسا يخبروا يبشره، لأنهم انتصروا وأنهم قتلوا من رجال لقيض بن مالك قرابة المئة نعم، فأسرع الكلمة حتى لا طليعته فأسرع الكلمة استمرارا في المسير لأجل أن يدخل إلى المدينة، إلى مدينة دبا. نعم. ثم زحفوا جميعا. ثم زحفوا جميعا. تحركوا من مكانهم إلى البلد. نعم. وسار على تعب. حتى. وسار على تعب بأح، يعني مرتبين الجنود، مرتبين الصفوف. رتبين الكتائب يعني مستعدين على اساس يدخلون البلد من جهة عدة على تعبئة نعم وسار على تعبئة حتى ادرك القوم فاقتتلوا الساعة ثم هزمهم عكرمة واكثر فيهم القت ورجع فلوهم الى ورجع فلهم يعني بواقيهم فلهم يعني الذين بقوا منهم رجعوا الى لقيط ابن مالك فأخبروه بأن عكريمة مقبل عكريمة تمكن من دحره من أرسله لقيط وهو الآن في الطريق إليك نعم ورجع كلهم إلى لقيط بن مالك فأخبروه أن عكريمة مقبل فقوي جانب حديثة حديثة اللي كان دعثه النبي عليه الصلاة والسلام للصدقات نعم. ومن معه من المسلمين ف. فناهضهم وجاء عكريما فقاتل معهم نعم وجاء عكريما فقاتل معهم فانحزم العدو حتى دخلوا مدينة دبا نعم فحصرهم المسلمين شهرا فحصرهم شهرا. فحصرهم المسلمون شهرا أحسنت نعم وشق عليهم الحصار إذ لم يكونوا قد أخذوا له ما تأخذوا يعني طال الحصار شهر وبعدين هم ما استعدتهم فأرادوا أن ينزلوا على الحكم نعم فأرسلوا, فأرسلوا إلى حذيفة يسألونه الصلح لأنه شق عليهم حصار استمر شعرا كاملا ولم يتعهدوا ولم يستعدوا ولم يأخذوا الحائطات لأجل أن يجمعوا ما يحتاجون من ماء ومأونة وهم في حصار نعم فأرسلوا إلى حذيفة يسألونه الصلح فقال لا إلا بين حرب مجرية حرب مجرية أو سلم مخزية قالوا الحرب المجدية نعرفها فقط عرقات لكن السلم المخزية وش قال كون أخبركم بها وهي كذا وكذا أرسل أهل دبع بعد حصارهم وبعد أن ضيق عليهم وبعد أن اشتدت الحصار عليهم إلى حذيفة إلى عكرمة يطلبونه الصلح فقالوا فقال لا مانع من الصلح لكن إما حرب إما حرب مجلية أو سلم مخزية قالوا الحرب عرفناها حرب تؤدي إلى قطع الرقاب لكن السلم قال السلم أن تشهدوا أننا على الحق وأنتم على الباطل وأن قتلنا في الجنة وقتلاكم في النار وأن ما أخذناه لنا وما أخذتموه تعيدونه الى اخر نعم فقال لا الا بين حرب مجلية او سلم مخزيه قالوا اما الحرب المجلية فقد عرفناها فما السلم المخزي قال تشهدون ان قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار وان كل ما اخذناه منكم فهو لنا وما اخذتموه فردوه علينا وما اخذتموه فهو رد لنا واننا على الحق وانتم على باطل وعلى باطل وكفر ونحكم, ونحكم فيكم ونحكم فيكم بما رأينا يعني قتل سجن اللي نراه ننفذه فأقروا بذلك ونحكم فيكم بما رأينا وقلنا قبل قليل بأنه أرسل عدد منهم إلى أبي بكر رضي الله عنه نعم. ونحكم فيكم بما رأينا فأقروا بذلك فقال. أخرجوا بدون سلاح. فخرجوا والسلاح دعوه في مكانه نعم. فقال خرجوا عزلا لا سلاح. عزلة عزلة. فقال خرجوا عزلة لا سلاح معكم. ففعلوا. فدخل المسلمون حصنهم. فقال حذيفة إني قد حكمت فيهم. أن يقتلو فيكم. أن أقتل, اشرافكم, ان اقتل اشرافكم, ان أشرافكم وأسبي ذراريكم. نعم. أن أن أقتل أشرافكم وأسبي ذراريكم. فقتل فقتل من أشرفهم مئة رجل. وسبع ذراريهم وقدم حذيفة بسبيهم بسبيهم المدينة وهم وهم ثلاثمائة من المقاتلة وأربعمائة من النساء, النساء, ودر النساء ودر والنساء نعم. واقام عكرمة بدباء عاملا عليها لأبي بكر رضي الله عنه نعم. فلما قدم حذيفة بسبيهم أنزله أبو بكر رضي الله عنه لارم بنت الحارث وهو يريد ان يقتل من بقي من المقاتلة والقوم يقولون والله, والله ما, ما رجعنا, رجعنا. ما رجعنا لكن شحينا بالمال المال احتفظنا به والا نحن على الاسلام ونحن على الدين والله ما رجعنا ولكن شححنا على اموالنا نعم والقوم يقولون والله ما رجعنا عن الاسلام ولكن شححنا على اموالنا فيابا ابو بكر ان يدعهم بهذا القول وكلمه فيهم عمر وكان رأيه أن يسبو أن لا يسبو نعم وكان رأيه أن لا يسبو فلم يزالوا موقفين فلم في يزالوا رملة. موقفين في دار رملة حتى حتى مات أبو بكر فدعاهم عمر فدعاهم عمر فقال انطلقوا إلى أي بلاد إلى أي بلاد شئتم فأنتم قوم أحرار فخرجوا ونزلوا البصرة وفيهم أبو صفرة والد المهلب ابن أبي صفرة وكان غلاما صغيرا ونفع الله به أصبح من القواد العظام الذين وقفوا مواقف صلفة مع الخوارج في قتالهم وفي جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم نعم. فدعاهم عمر فدعاهم عمر فقال انطيقوا إلى أي بلاد شئتم فأنتم قوم أحرار فخرجوا حتى نزلوا البصرة وكان فيهم أبو صفرة والد المهلب وهو, وهو غلام, غلام يومئذ. يوم ليس المقصود المهلب، أبو صفرة كان من ضمنهم وهو غلام صغير ومن من ذهب إلى البصرة وأبو صفرة ولد له المهلب والمهلب من من أشد قواد الإسلام وعبرزهم ونفع الله به البلاد والعباد. نعم. وهو غلام يومئذ. ولما قدم غزو أهل دبا عطاهم أبو بكر خمسة دنانير خمسة دنانير لكل واحد منهم ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم